السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الله بالخير جميعا. من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام التسليم. أحمد الله تعالى وإخواني الكرام في نشأة الله رحمة. الفاضلات نيسر هذا اللقاء معكم جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا. المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مرفور لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز كما أنا سعيد حقيقة بهذا اللقاء وأسأل الله عز وجل ألا يحرمكم الأجر والثواب على حضوركم حقيقة إن طريقة بعض أصحاب الله باجتماع الناس إليهم وفرح اللعبون بازدحام الناس في الملاعب فإننا نفرح بكم أنتم بحضوركم في مجالة الذكر وحرصكم على العلم الشرعي وعلى التربية وحرصكم أيضا على إتراء مثل هذه المناشط الخيرية ومناشط الدعوية فإنها في الحقيقة تنجح بحضوركم النجاح الحقيقي أيها الإخوة ليس بحجم الخيمة ونوع الإنارة وقوة المكيفات أو السماعات النجاح الحقيقي بحضوركم فلو أعدت كل هذه الأمور إعدادا رائعا ثم بعد ذلك لم يحضر إلا صف أو صفان لصار المخيم فاشلا ونظر الإخوة يا جماعة اشترب فشل المخيم ولا عبرها حقيقة فشلت المخيمات بسبب أن اللمبات ما كانت مناسبة للمقرفونات ما كانت مناسبة للمكيفات إنما فشل المخيمات بأن الناس لا يشاركون فيها ولا يأتون ولا يحضرون فأنا أعتبر الحقيقة مثل هذا الحضور الكثيف المتميز يعتبر هو النجاح الحقيقي لهذا المخيم فنجاح المخيم أو فشله بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه هو بأيديكم أنتم فبحضوركم وانصاتكم وتجمعكم مع إخوانكم بلا شك أنه فيه إغاظة أيضا لمن هو عدو للدعوة الله تعالى أو عدو للخير أو نحو ذلك أيها الحب الكرام محاضرة اليوم تختلف عن جميع المحاضرات التي كنت ألقيها في السابق يعني كان عندي محاضرات سابقة ربما ألقيتها عندكم أشياء تتعلق وقفات من السيرة النبوية ألقيت شيء يتعلق بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام ألقيت شيئا يتعلق أيضا بأشياء عن التوبة وبر الوالدين ونحو ذلك أما اليوم فهي تختلف اليوم محاضرتنا ضع بصمتك ما هي البصمة التي أطلب منكم أن تضعوها كيف تستطيع أن تضعها أين تضعها هل كل إنسان يستطيع أن يضع هذه البصمة أم أنهم أشخاص معينون؟ هل ترك الصحابة جميعا بصمات أم أن الصحابة الذين تركوا بصمات هم أعداد معدودة فقط منهم والبقية ربما ماتوا ونسيت أسماؤهم مع نسي في التاريخ هل امتلأت الأمة اليوم بصمات فما في مكان أن يحط بصمة كل شيء مغطى وكل الثغور مسدودة أم أنه لا تزال الأمة تحتاج إلى أشياء هل الذي يضع بصماتهم فقط الصالحون أم أن هناك أقوام أيضا يضعون بصمات هل هناك تجارب لأقوام وضعوا بصمات هل شاهدت أنا أو أنتم أشخاصا فعلا كان لهم بصمات في الأمة وأثرت ما هو الأجر المترتب لمن أراد أن يضع بصمة كل هذه الأمور لعلنا إن شاء الله نتكلم عنها في خلال هذه الأربعين دقيقة التي بين يدي أيها الحبه الكرام الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نحن نتفق جميعا على أن الله تعالى إنما خلقنا لعبادته يستطيع الإنسان بنيته الصالحة أن يجعل أعماله عبادات أن يجعل نومه عباده واستقابه عباده وأكله عباده وشربه عباده ونهابه عباده ومجيئه عباده يستطيع أن يحول هذه العادات إلى عبادات بنيته الصالحة جعل الله تعالى جميع الخلق مشتركين في أمور الخلق جميعا يأكلون ويشربون سواء كانوا مسلمين أو كفار عقلاء أو مجانين أغنياء أو فقراء رجال أو نساء إلى غير ذلك الخلق جميعا إذا مشوا مشيا طويلا تعبوا إذا أطالى مثلا الوقت من غير يشرب ماء عطش إذا طال عليه الوقت جاء ونحو ذلك هم يشتركون في أمور لكنهم يختلفون في هممهم وفي مقدار أثرهم في هذه الحياة يقول ابن حزم رحمه الله تعالى يقول من الناس من همته تناطح السحاب ومن الناس من همته ما يخرج من أسافره بعض الناس إذا سحسنه شفطر أفطر فول ولا أفطر عدس ولا أجيب لفطائر ولا أشتري بيتزا ولا أكل جبن ولا شكشوكة ولا كبد وبعض الناس إذا استيقظ الصباح من سيهتدي على يدي اليوم من من على من سأتصدق اليوم ما هي الآيات التي سأحفظها اليوم شوفوا الفرق بين همة هذا وهذا بعض الناس يقف عندما محطة المنزين او يدخل الى البقالة وهو متافر فاذا دخل همه بس اشتري اشتري سنيكر ولا مارس ولا جالكتي ولا بونتي هذا اللي همه بس اش نوع الاكل الذي, الذي اكله وبعض الناس لا همه اش اقدر اقدم للناس الذين يمرون ويقفون في هذه البقالة ماذا لو احضرت كرتون أشرطة ووضعت عن صاحب البقالة وقلت لكل انسان يشتري منك كيف ضع له شريطا ايضا يستمع اليه ربما سمع الإنسان شيئا يتعلق ببر الوالدين وقلب حياته وأنت ما تدري ربما سمع الإنسان شيئا يتعلق بمثل ترك الربا وقلب حياته وأنت ما تدري وقد يصلح الله تعالى أقواما ويدخلون في الإسلام بسببك وأنت لا تعلم بعض الناس تكون همته بهذه الصورة وبعض الناس لهمته تختلف بين هذا وبين هذا انظر كيف كانت اختلاف الهمم بين الصحابة الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانًا يوضئه ربيعه بن كعب صحابي غلام عمره يمكن 14 أو 13 سنة هذا الصحابي كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام فكان يأتي ويوضئه يصب عليه الماء ربما بات هذا الصحابي عند باب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام يبيت عند بابه بالليل خشية من أن يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نصف الليل فيأتي ربيعه ويقرب إليه الماء أو يحضر له ماء من البئر أو نحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لربيعة شوف هذا الغلام قال له وقد أراد أن يعطيه مكافأة على خدمته قال له يا ربيعه سلِّي اطلب مني أي شيء سلِّي قال أسألك قال نعم قال أنظرني حتى أفكر غلام 12 سنة وسوف يفكر قبل أن يتكلم قال أنظرني حتى أفكر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلا والله يفكر عمره 13 سنة ويفكر قبل لا يتكلم جعل يفكر يفكر والنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وينتظر ماذا ماذا سيقول هذا الغلام فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه ظن أن أحدا قد علمهم أن في أحد قال له إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلي كل هذا الكلام غير متوقع أن يخرج هذا الكلام من هذا الغلام بهذا السن قال لو النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يمكن عندك شيء آخر واستحيط تقوله أو غير ذلك يمكن تريد إذارا او أو رداءا أو غير ذلك قال هو جاك قال من أمرك بهذا من علمك هالكلام من أمرك بهذا قال لا أحد. لا أحد لكني أسألت مرافقتك في الجنة بالله عليك قارن لي بين هذا رواه مسلم بن ربيع بن كعب وبينما رواه الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان قادما من سفر فنزل عند خيمة أعرابي في البر وجاء الأعرابي وضع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يوضعه تمر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئت المدينة, المدينة، تأثن يعني نكافك ضيفك نرد لك جميلك ونحو ذلك فأقبل الأعرابي إلى المدينة وقصد النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه وبين يدي أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي ما حاجتك الآن واحد يقول لنبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك إش بيقول ادعوا لي بالجنة ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة ادعوا الله أن يجعلني من الشهداء دع jamais دعوة قال دبة أركبها هل تبغى حما دبة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه دابة. فأعطوه دبة فأعطوه دبة فقال وما حاجتك قال كلب يرعى غنمي نبقى كلب إذا أحد الصعاب عندك كلب ما يحتاج يعطينيه يرعى معي الغنم حمار وكلب شوف الهمة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه كلبا قال وما حاجته قال أمة تخدم أعطاه أمة انتهينا انت ما حاجته قال خلاص فقال النبي عليه والسلام له أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل قال الصحابة وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله يش قصة العجوز هذه وما عجوز بني إسرائيل فقال صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما أرادوا أن يرتحلوا أجذبوا في مكان فأرادوا أن يرتحلوا من هذا المكان إلى مكان آخر فقال كبارهم إن في أهض موسى عليه السلام كبارهم الشيبان الكبر. قالوا لموسى إن يوسف النبي الذي كان قبلك إن يوسف كان قد اشترط علينا ألا نغادر هذا المكان حتى نأخذه من قبره معنا قال موسى طيب أين قبر يوسف قالوا ما ندري يجماع طيب كيف نحن لا بد أن نرتحل قالوا ما ندري أين قبر يوسف فقالوا إنه لا يعرفه منا إلا عجوز كل الذين يعرفونه المكان الذي فيه قبر يوسف ماتوا إلا عجوز طيب ناتوا هذه العجوز فأقبلت هذه العجوز فقال لها موسى عليه السلام أخبرين أين قبر يوسف قالت لا أخبرك حتى تعطيني سؤلي لا يمكن أخبرك حتى تعطيني الذي أسألك قال وما سؤلك قالت مرافقتك في الجنة يعني أبغى يكون يوم القيامة مع الأنبياء مرافقتك في الجنة موسى عليه السلام نظر فإذا طلبها كبير الجنة عشان بتقول لنا قبر يوسفين تقطع رقابهم وتسحق جماجمهم ويفارقون أهلهم وأموالهم وديارهم عشان الجنة وأنت لأجل فقط المسألة بس يعني سيسير أدلك على كذا والجنة فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أعطيها سؤلها فأعطاها سؤلها قال نعم لك ذلك فدلتوا على قبر يوسف فأخذوا يوسف من قبره ومضوره فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليه يا أخي ادعى همتك عالية إذا, إذا أردت أن يعني كما قيل إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقلع بما دون النجوم ناس همهم عالية يريدون أن يكون لهم بصمة في الحياة ما هي بالمسألة بس أي شيء أذكر ذهبت في إحدى المرات كنت في القبر يمكن عشر سنوات أو اثنى عشر سنة ذهبت إلى السويد ف. في مدينة اسمها مالمو في جنوب السويد دخلت إلى هناك وكان في بعض الدروس الشاهد قالوا لي الأخوة يا شيخ ودنا نمر المسجد الذي في وسط المدينة كنا نصلي في مركز إسلامي مستأجر قلت مسجد يعني مسجد قالوا نعم مسجد فذهبت إلى هناك أول ما دخلت فإذا أخ يمكن عمره 15 سنة تقريبا سويدي من أصل صومالي جانس على كرسي متحرك وقد ربطت يداه ورجلاه في الكرسي لأن عنده مرض في الأعصاب فهو يمتص 24 ساعة ولا يتكلم إنما فقط يسمع ويرى ويفهم ثلاث لغات الإنجليزي والسويدي والالغوصي مالي فلما أقبلت إليه كنت الشباب شباب طيب أتكلم مع كلمتين والولد فرحان إني جاي وجاء وقدم من بيتهم لأجل مقابلتي ولا ما يستطيع ياتي المسجد فما يريد يعني عليه مشقة. فجئت إلي وقلت واحد من الشباب كان في عراقي مقيم هناك قلت بالله محمد تعال ترجم بيني وبينه. قال أيشيخ شوف واحد تاني قلت لا تعال ترجم أنت. فأقبل وقف عنده فقلت له قل له أنت مأجور إن شاء الله على بنائك فترجم له بالسويدي. قلت وقل لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب قال إيش؟ قلت نصد وصب. قال يا شيخ هذا أنا ما فهمتها بالعربي تبغاني أترجمها بالسويدي وتركني وراح يا شيخ تعال قال لا والله ما ترجم لك يسر الله وأحضرنا واحد ثاني وترجم ثم قال لي الإخوة قالوا يا شيخ هذا الشاب الذي تراه أسلم على يده عدد من السويديين شو همه قلت كيف تسلموا هذا الرجل لا يتكلم ولا يستطيع أن يؤلف يعني كيف أسلموا على يده بالإثارات حتى إشارات ما يستطيع أشر لأن يده ما تنضبط معه كيف أسلموا فقالوا انظر إليه إذا أراد يقول شيئا فقالوا تريد تقول شيء للشيخ قال نعم فمباشر الخادم الذي معه الشؤون الاجتماعية السعودية قد وضعت له رجلين يخدمانه في الصباح واثنين في المتاء وظيفة يعني للمعاقين ف أقبلوا وضعوا لوحا أمامه فإذا اللوح عليه ورق فيها مربعات صغار وكل مربع مكتوب فيه كتابة معينة أريد طعاما شكرا اتصل بصديقي اذهب إلى الحمام ونحو ذلك كلمات معينة وضعوا له مثل القبعة على رأسه فيها عود مثل القلم كذا طويل طالع فإذا أراد شيئا أشر بهذا القلم على المربع الذي يريد. فقال لي سكران لي بعدين قال أنا أريد أني أذهب للسعودية حتى أطلب العلم شو الهمة؟ أريد أني أذهب حتى أطلب العلم وأريد أني أحفظ القرآن كيف أستطيع تجل هناك في المدارس ولا في الجامعة ولا أنا أمطلب عدة طلبات ثم قلت كيف أسلم عن يده السعوديون بل كيف تأثروا قالوا إذا جاءه في, في بيت من يخدمه وكانوا غير مسلمين وهو الغالب كذلك يطلب منه أن يتصل على صديقه ويكون بينه وبين بين بين صديقه التنسيق، يتصل ال يطلب من خلال هالمربعات سيتصل هذا الموظف على الصديق فيرد الصديق نعم فيقول له محمد هذا اسال ايش الاسلام فيقول مباشره صديق محمد اسالني ايش الاسلام فيبدأ هذا يتكلم الاسلام ان تعبد الله وحده شريك لا شريك له ثم السويدي نفسه يبدأ يتكلم مع محمد بالكلام الذي ذكره الصديق محمد يعرف الكلام هو كل يوم يعيد نفس السلوك فقال له طيب اسأله ايش الفرق بين الإسلام والنصرانية فقام هذاك ويتصل ايش الفرق بين ويبدأ يخبره طيب ايش عقوبة الإنسان ايش عاقبة المسلم وغير المسلم يوم القيامة ويأخذ درس كامل لكل مدة نصف ساعة او, او تزيد عنها كلها عبر الهاتف يوميا يلقي على سأله هؤلاء انظروا يا جماعة الهمة طبعا اذا انتهوا من الدرس يعني انتهوا من تعليمهم إذا انتهى دوامهم على الظهر أو الساعة ثنتين يقول لي أفتح الدرج وخذ مع الكتاب عن الإسلام فيأخذ مع الكتاب وهو رائح المقصود أنه استطاع أن يكون له همة وأن يكون له بصمة مشكلتنا يا جماعة أنك إذا ندرس في الناس اليوم ما تجد أن عندهم مثل هذه الهمم لأجل أن الإنسان يكون عنده بصمة تمتع في الأمة لو نسأل الآن أي واحد من إخواننا مثلا هل أسلم على يدك أحد هل لك تأثير في مسجدك هل لك تأثير في مدرستك هل سافرت إلى بلد معين وتركت أثرا في ذاك البلد أنت تدخل انترنت يوميا ساعتين هل لك أثر في هذا الانترنت أنت تقود سيارتك سار لك الآن خمس أو ست أو عشر أو عشرين سنة هل لك تأثير من خلال السيارة عمرك مثلا وزعت شيئا عمرك خدمت أحدا منها الضعفة من أو وزعت شيئا على الفقراء. المقصود هل تذكر أن لك أثرا أحدثته في هذه الحياة أن لك بصمة انظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرك مثل هذه الهمم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم يسألهم يقول من تصدق منكم اليوم على مسكين يبغى الهمم تتحرك قال أبو بكر أنا من صلى منكم اليوم على, على جنازة قال أبو بكر أنا من عاد منكم اليوم مريضا يقول أبو بكر أنا تحريك الهمم يوم ثاني يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأا صلى قبل العصر أربع ما قال فلا لكن الرجال اللي عنده همة يصلي قبل العصر الأربع ويقول من صلى لله 12 تركعت في يوم بن الله له بيتا في الجنة اللي هي السنن الرواتب كل هذه لأجل أن يرتفع الناس به لذلك حتى الجنة جعلها الله تعالى درجات كلما كان الإنساء والله تعالى في عباده السابقون السابقون أصحاب اليمين أصحاب الشمال الناس أنواع بمقدار إقدامهم على الخير هم يتنوعون إلى هذه الأنواع في معركة أحد بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام تسعة من الأنصار وواحد من المهاجرين فلما أقبل عليه مجموعة من الكفار ما قال صلى الله عليه وسلم اذهب يا فلان قاتلهم لا. قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة جعلها مسابقة حتى أقبل إليهم واحد من الأنصار وقاتلهم حتى قتل ثم أقبل الكفار قال من يردهم عنا مرة ثانية وهو رفيقي في الجنة تحريك الهمم يا جماعة ينفع مع أنتال هؤلاء الصالحين أما بعض الناس حقيقة كما قال ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنبخ في رمادي خذ مثلا من الآثار التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمقائها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث شوف كلها بصمات يريدها أن تبقى صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لاحظ كلها أشياء ما تحتاج إلى وجودك خلاص هي تمشي من نهتها مثل يبني مسجد ويروح خلاص الناس يصلون فيه ويبقون واحد يألف كتاب ويمشي واحد يأتي يوزع كتاب ويمشي خلاص هذا الكتاب يدبر الباقي أنت أهم شيء يعلق الجرس والله تعالى يوفقه لمن يشاء وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الصحابي يعلم الناس الدين ويرجع خلاص الناس إذا تعلموا الدين بدأهم أنفسهم يحرصون على تعلمها أكثر على دعوة الآخرين لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله تعالى عنه كما في مسلم لما أرسله لأجل أن يفتح خيبر قال له يا علي واعلم أن والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفعلا, وفعلا حرص علي وفعلا حرص, وفعلا حرص علي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك على أن يكون له مثل هذا التأثير نحن مشكلتنا يا جماعة أننا دائما ننتظر أن يحرك من الآخر بمعنى مثلا الواحد يقرأ أن مثلا أن الإمام أبا حنيفة كان له أثر على أبي يوسف القاضي وأن أبا حنيفة لما كان يحضر عنده أبو يوسف كان أبو يوسف لا يزال صغيرا وكان قد ظهرت عليه آيات النجابة والذتاء فكان أبو حنيفة يحرص على أن يبقى عنده ويأتي أبوه ويأخذه بالغصب لأجل أن يشتغل حمالا في السوق فقال أبو حنيفة يا, يا والد أبي يوسف اجعل الغلام عندي وأنا أعطيك درهمين كل يوم التي سيكسبها في السوق أنا أعطيك إياها يوميا فأصبح أبو النصف وأبو يوسف بلا شك والقصة معروفة الإمام ابن تيمية كان له أثر على ابن قيم لكن السؤال يا جماعة هل نحن نحتاج أن ننتظر الآخرين دائما على أن يحركوا همامنا يعني أي واحد يقول أنا يا أخي عندي قدرات بس المدرسين ما كانوا يشجعوني أنا عندي قدرات لكن إمام مسجدنا ما يستعين بي أنا عندي قدرات لكن أبي ما حركها لماذا تنتظر دائما من الآخرين أن يحركوك؟ لماذا ما تتحرك أنت من نفسك؟ لماذا لا تكون أنت القائد؟ ما تنتظر دائما أن تكون مقود؟ أنا حقوقا أعتبر الإنسان الذي يستطيع أن يكون مؤلفا عيب أن يبقى قارئ دائما الإنسان الذي يستطيع أن يكون متكلما عيب عليه يكون مستمع دائما الإنسان الذي يستطيع أن يكون خطيبا عيب عليه أن يكون دائما مأموم دائما يخطب عليه طيب إلى متى أن تبقى على مثل هذا الحال إلى متى الناس يتكلمون وأنت تستمع ينصحون وأنت تنصت يؤلفون وأنت تقرأ يصنعون وأنت تستعمل يطبخون وأنت تأكل يخي ليش ما تتحرك أنت ليش ما يكون لك تأثير في الأمة ليش ترضى دائما أن تكون مقودا ليش ترضى أن تكون في الظل ليش ما تكون لك همة على تستطيع أن تؤثر الإمام البخاري رحمه الله تعالى محمد بن اسماعيل ذكر في قصة تأليفه لصحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله وقد استغرق في تأليفه أكثر من ستة عشر عاما يقول البخاري كنت جالسا مع الشيخ شيخ من المشايخ فقال هذا الشيخ لو أن رجلا درس كده يمكن الدرس فيه ألف ألفين ثلاثة آلاف فقال الشيخ لو أن رجلا جمع ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله في كتاب لكان حسنا بس كذا اقترح لو في واحد يا جماعي جمع لنا الأحاديث الصحيحة في كتاب واحد أحسن بدل ما نبدأ نقول كل حديث ابن السنة دائما نقول حديث خلاص يجمع لنا ويريحنا حتى نعطيه العامة لو اقترح لو أن رجلا جمع ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب لكان حسنا يقول البخاري فوقعت في نفسي ليش ما أنا أسويها ما قالوا هذا شغلة طويلة وأنا عمري لسه 18 سنة وهذا عمره 40 وهذا 50 هذا صار له تصدقون 15 سنة عند الشيخ وهذا صار يطلب العلم 20 سنة والشيخ رفسه إمام من الأمه لا أنت لا تستصغر نفسك أي شيء تستطيع أن تفعله أقدم عليه مباشرة ولا ترضى بالدون يعني لا تكون همتك دائما عالية لا تكون همتك عفوا نازلة اجعل همة عالية دائما بحيث أنك تنظر دائما القمة يقول البخاري فعزمت على ذلك حتى ألف صحيح البخاري يقول ولم أكن أؤلف ولم أكن أصنف حديثا يعني أضيف حديثا إلى هذا الكتاب حتى أصلي ركعتين استخير الله تعالى فيه فإن اختار الله تعالى لذلك ألفته إلا صرفته جانبا شو كيف لكن لو البخاري يا جماعة ما ما ما تحركت همته لأجل ذلك. وقال سجل يخلّي الواحد مرتاح ومبسوط. إيش اللي خلّيني أروح أتعب وأصلح وأعدل؟ الإمام أحمد بن حنبل لما وقع ما تسمى بفتنه خلق فتنة القول بخلق القرآن. في عهد المعتصم ومن جاء بعده. فتن الإمام أحمد وكان المعتزلة قد تصلح وكانوا ينفون أن ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل ويقولون إن القرآن مخلوق وليس كلام الله تعالى فالإمام محمد يقول يا جماعة كيف أنتم تنفون صفة من صفات الله تعالى على كيفكم وأنتم عبيد مماليك على كيفكم تنفون عن الله تعالى من الصفات ما تشاءون وما أثبته لنفسه ألمهم الإمام أحمد وقف لهم فضرب وعذب حتى إنه رحمه الله تعالى جرد جلدا شديدا وقال عنه بعض أصحابه رأيته قد قد ربطت يداه وقدماه وجعل يضرب يضرب قال وعليه إزار قال فجعل الخيط الذي في الإزار ينحل مثل إزار ال ال الإحرام فكانوا يضعوا له حبل يربطه فجعل الحبل ينحل يعني ممكن يطيح نطيح الإزار وتنتشف عواثه قال وأنا أرى الإمام أحمد ما أقدر أني أساعده لأن الخليط هو الذي أمر بضربه يقول فرأيته يتمتم بكلمات رأيته يتمتم بكلمات قال فلقد والله رأيت يديني خرجتا من تحته ربطتا الحبل من جديد شوف الكرامات سبحان الله حتى ذكروا عن أحمد رحمه الله هذه من اللطائف في سيرته قالوا إن الإمام أحمد دخل إلى بلد وهو يطلب العلم فلما دخل إلى هذا البلد ما عنده فنوس يعني يستأجر مكان يسكن فيه ولا, ولا يعرف أحد في هذا البلد فأقبل إلى المسجد ونام فيه فأقبل إليه صاحب المسجد وقال لا أخرج من المسجد ممنوع أنك تبقى على هالحاب قال يا أخي حرام عليكم أنا ما عندي مكان قال مهم ممنوع المسجد ممنوع أنهم فيه أطلع ما يدري إن هذا أحمد بن حنبل ما يدري لو يدري سكن في بيته ولا كان عنده بالسابق إعلام وصور فأحمد بن حنبل قال طيب وخرج وفرج رداءه على عتبة المسجد وينام قال قل لك قوم من هالمكان قال يا أخي ماذا يضر أنا في الشارع الآن قال لقل قم وإلا جررتك قال طيب تركني أنت إيش يضرك فغضب هذا اللي هو المسؤول عن المسجد وأخذ الإمام أحمد وجر وجر حتى جعل في نصف الطريق فكان فيه خباز ينظر إليهما ورحم أحمد ما يدرون هذا أحمد بن حنبل فأقبل إليه وقال تعال نام في المخبز عندي قام الإمام أحمد إلى المخبز وجلس وحط رأسه بينه، فرأه هذا الخباز يخبز وكلما ضرب الخبز في يد قال سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر حطه في التنور سبحان الله الحمد لله ولا إله الله, والله الله في التنور فقال أحمد الحنبل ماذا رأيت من بركتي ذكرك لله أن تذكر الله كثير ماذا رأيت من بركتي ذكرك لله قال أني ما دعوت بدعوة إلا استجاب الله لي قال كل دعائك استجابه الله تعالى قال نعم إلا دعوه واحدة قال ما هي قال أن أرى أحمد بن حنبل فقال أحمد بن حنبل ها هو أحمد بن حنبل جئ به إليك يجر بقدمه قال كيف قال أنا أحمد بن حنبل فهو رجل له عجاء في حياته المقصود أن الإمام أحمد لما سجن في السجن دخل عليه أحد العلماء آل من العلماء لكن مهم تختلف قال يا أبا عبد الله تركت أهلك وعيارك وزوجك وتركت يعني تعبت نفسك كل لأجل مشكلة هل, هل أنت مكلف بالدفاع عن الأمة كلها أنت وكيل آدم على ذريته خلاص أنت صامعهم بأي سلام مطلع من الموضوع لا تعذب نفسك قال طيب يعني ينظر صفات الله ولا أحد يوقف لهم يقول لإمام محمد لهذا العالم يعني هؤلاء ينظر صفات, صفات الله ولا أحد يوقف ولا أحد يتكلم العلماء ونترك الناس يضلون فقال يا أحمد لا تعذب نفسك اطلاعوا وريح نفسك قال طيب من, من يعلم الناس قال الله تعالى يتولىهم اذهب اجلس في البيت وكل واشرب فقال أحمد بن حنبل لهذا الرجل قال أحمد بن حنبل لهذا الرجل يا فلان إن كانت همتك على ذلك إن كان همتك تجلس وترتاح ولا همك أمر الأمة فستعيش مرتاحا لن تتعب في الدعوة إذا أنت همك أكل وشرب ونوم تعيش مرتاح هذا المحل يا جماعة لما كنت مع واحد من طلبة العلم شوف الأمثلة سبحان الله أحيانا الواقعية يكون لها وقع أشد أحد طلبة العلم سافر معي يوما طالب علم مع ماجستير في الفقه وجيد الرجل وحافظ القرآن وأظن حافظ الصحيحين. فكان كل ما ركبنا بالسيارة سافرنا أسبوع مع بعض والجوال معي فيه رسائل كثيرة. فدائما وحنا بالسيارة أعرف معاه وأنا عيني على الجوال. قال يا أخي اشغلتنا بالجوال. نسي يا أخي أسئلة كثير. قال إيش فيها؟ قص الله أكثر هأسئلة وإيش اللي يسأل الله أجابه ولا أحوّلها على غيري؟ قال يا أخي ما شاء الله كيف طيب؟ كم رسالة قلت والله كذا يعني يمكن مئة مئتين قال طيب كيف طيب أصير مثلك قلت طيب أنا سأضع رقمك عندي في النماذج ولما تأتين بعض الاستفتاءات التي تحتاج تفصيل أبى أقول أنا مشغول قليلا أسأل الشيخ هنا والرجل ثقة يعني حتى فيما يتعلق بامور الناس الخاصة وثقة فهو طيب ذات الله خير المهم وضعته في النماذج وبدأت أحول عليه بعض الرسائل والمشاكل وغير ذلك. اتصل علي بعد اسبوعين رجعنا اتصل عليه بعد اسبوعين او ارسل لي رسالة قال يا شيخ محمد ارجو ان تحول علي احدا فارسلت له قلت لماذا اللي يبغى يخدم الدين يخدمه يعني قلت لماذا قال بصراحة تعبت وطفشوني وصرت ما افضل وكل ما جلست مع زوجتي وعيالي بهالرسائل ازعجني الجوال ازعجتني مشاكل الناس أرسلت إليه زعلت حقيقة وأرسلت إليه قال تعالى ولا تقتلوا أعمالكم الواحد يخدم الدين كتاب قلت الواحد يخدم الدين صح ولا يجلس عند دمه أما تصير رجال وتخدم الدين رب العالمين أعطاك علم اخدم الدين وأثن الناس وعلمهم دينهم أو لا تجلس تقول والله أنا طالب علم وأنا أريد أن يعمل واحد يريد يؤثر في مسجده يؤثر صح ما هو بيقول والله أنا بحط ضحيفة في المسجد أعلق عليها بعض المعلقات ثم يهتم بها سبوع ولا سبعين وبعدين يتركها واحد يقول أنا والله سأنشئ مجلة إسلامية في الجامعة ولا في المدرسة ثم ينشئها للفترة بعدين يتركها أنا سأنشئ منتدى في الانترنت وأقوم عليه منتدى يتعلق بكذا ثم يشرف عليه سبعين ثلاثة شهر ويتركه لا إذا كنت أنت سعلا تريد أنك تخدم الدين لا أبد يكون عندك همة واطل عليها أما يا جماعة أن تكون الهمة كهمة عفوا مثل ما ابن القيم رحمه الله تعالى لما فصل الهمم قال من الناس من همته كلبية تدرون ايش معنى يا جماعة همة كلبية يعني يكون ينظر الى الشيء العالي لكن يتعب بسرعة ويرجع الى همته الدنيه من جديد ثم ذكر قصة طريفة عن الكلب كرمكم الله يقول ان الكلب ذهب يوميا للأسد قال يا أسد غير اسمي الحيوانات اسمعها حلوة فيل نمر فهد لا انا كلب حط لي اسم حلو كذا او تجيب لي اسم الزرافة ولا اسم ال... كان غر ولا هاي اسم بس كلب فقال له الاسد انت اصلا كلب وابن ستين كلب ولا يسمح لك الا الاسم قال طيب غير اسمي قال ما يفرح لك الا كلب يا ابن الكلب قال ما اغير اسمي قال طيب انا بعمل لك اختبار قال يش قال لك اخذ هذه قطعة لحم وجبها لي بكرة المغرب وغير اسمك أحفظها. تبع لي. قال طيب. راح الكلب وحب. إحنا حفظها إلى بكرة المغرب يعني بكرة احتفال. وبعدين هذا الكلب لو تغير اسمه سيصبح أثر في تاريخ الكلاب. يعني لا فعلا أثر حقيقي. يعني أمة الكلاب سيكون سيكون جدهم هذا له تأثير قلب التاريخ بالنسبة لهم. لو لو إن نجح في الاختبار. فأعطاه قطعة اللحم وقال له وعد بكرة المغرب أخذ هذا الكلب ومضى وحط القطعة عنده وجلس طول الليل ينظر هالقطعة ويقول لا ما غير اسمي طلعت عليه الشمس بكرة جاء جلس يناظر قطعة اللحم قال لا لا لا لازم أغير اسمي أذن عليه الظهر كان لعابه على اللحم قال لا لا لا بغير اسمي كلب والله إن شاء الله أغير تصبر إلى العصر عم ينظر قال اللحم أضبوك لا لا أنا كلب أحبه بالله لا الله ما بقى إلا ساعتين جلس يتصبر لما بقى على المغرب شوي قاعد ينظر اللحم ما قال الكلب اسم جميل كلب حتى جلسة كان لا بقى يطلع لوحة سيارة تم اسم جميل يقول ثم انقض على اللحم ف ولم يغير اسمهم بعد ذلك انظر الى الهمم لذلك انبي عليه الصلاة والسلام يقول مؤمن قوي خير وحبه الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ويقول يد العليا خير من يد السفلة شوف, شوف كيف يقول لك دائما خليك انت المتصدق لا تصير دائما ما بديدك للناس ما يبغيك دائما تنتظر من الناس يعطونك خليك انت البطل انت اللي تعطي الناس قال للصحابة يوما لما بايعهم قال أبايعكم على السمع في المنشط والمكره وعلى إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة شوف على أمور عظيمة يقول الصحابي ثم أسر كلمة صغيرة كلمة صغيرة كذا أسر بها النبي عليه الصلاة والسلام قيل ما قال قال شوف البيعة قال وتباعوني على ألا تسأل الناس شيئا يقول للصحابة تبايعونني ألا تسأل الناس شيئا كان بعض الصحابة يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أشياء يطرق عليه الباب يا رسول الله أعطنا طعاما أعطنا مالا فيعطيهم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم يوما قال إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسخاوة نفس بارك الله تعالى له فيه أو قال ربورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه لا تسأل الناس شيئا يقول للصحابة ترى من كل مرة تأتون عطنا عطل لا تسأل الناس شيئا يقول الراوي فلقد رأيت أحد هؤلاء اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا شفت التطبيق يكون على بعيرة يكون على بعيرة فيقع صوته, صوته وهو فوق البعير لاحظ واحد مع عصا صهيرة وقعته فوق البعير والناس يمرون من تحته والله لا يقول لأحد من الناس ناولني الصوت إنما ينيخ البعير وينزل ويأخذ الصوت ويركب البعير مرة ثانية يتم المشي لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تسأل الناس شيئا يبغي يطبق مثل هذا الحديث من يستطيع جماعة فعلا أن يفعل مثل هذا وأن يكون هو المعطي للآخر هو المؤثر للمتأثر نحن الآن في بداية الجزء الصيفية سأعطيكم خمس نقاط أو, أو جعلها أربع نقاط من استطاع أن يلتزم بها بإذن الله تعالى أنا أكاد أن أجزم أنه سيكون له بصمة في هذه الحياة بصمة في مسجدة بصمة في مدرسة في جامعة في عائلته، في غير ذلك يعني مع الأسف بعض الأخوة الآن يلتزم وبعض الأخوات تستقيم على الدين ويمضي عليه سنة سنتان وما لا أي تأثير في بيتهم مع الأسف ولا تأثير في عائلتهم ولا تأثير في مسجدة ما لا أي تأثير في الأمة يعني وجوده مثل عدمه مع الأسف كيف نستطيع أن يكون لنا تأثير سأعطيكم أربع نقاط إذا أردت أن تستفيد تعلم من إجازتك وأن يكون لك تأثير في الأمة اتبع أربع نقاط الأول أن يكون عندك رغبة يكون عندك رغبة أنك تفعل شيء بمعنى واحد يا جماعة يكون, يكون مثلا يريد أن يكون متحدثا جيدا لا بد يكون عندك رغبة أنك تكون متحدث واحد يقول لا والله أنا عندي ميول في الانترنت طيب جيد عندك ميول في الانترنت يعني معناه عندك رغبة ممكن تبدع في هذا واحد قال لا أنا عندي حافظة قوية إذا معناه أحفظ القرآن والصحيحين وما يتبعها واحد قال لا سبحان الله بس أنا جيد في حل المشاكل الاجتماعية عندك رغبة طور نفسك في هذا واحد قال لا أنا حقيقة أجد رغبة كبيرة في كترة الشيام زاك الله خير هذا أيضا عبادة من العبابات المهم أن يكون عندك رغبا لأجل عمل الشيء إذا تأملت في أحوال الصحابة وجدت أن كل واحد منهم برج في شيء يعني مثلا من الذي له بصمة في طلب العلم وحفظ الحديث وتبلغه للأمة أعطوني مثلا أبو هريرة ابن عباس أبو مسعود الله بن عمر ابن عاص من الذي له بصمة في الجهاد شوف قال الوليد ساعدنا بوتاقس أسماء زبير بن العوام أبو عبيدة جرع. شوف أسماء تميزت في معي من الذي كان له بصمة التفسير عبد الله بن عباس أبو بن كعب شوف هؤلاء لهم تخصص القرآن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لعباء خالد وينزعه ويلبسه أبو هريرة ويقول يا أبو هريرة أنت يكفي حديث حديث روح جاهة في سبيل الله ولا كان يأخذ أباة أبي هريرة ويلبسنا خالد ليقول تعالى خالد أنت أطلب العلم مثل أبي هريرة خالد ما أعرف يا رسول الله أنا حقني كتاب حقني جهاد تبقى لك رجان أما إذا حظنا حديث أنا ما أعرف ما عندي, ما عندي توجه مثل هذا نفسيتي ما تتوافق مع هذا صح خالد من وليد عنده معلومات شرعية بلا شك لكن ليس مثل رواية أبي هريرة عن الحديث رضي الله عنه لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما يريد أن يولي أحد لما يتعامل مع الصحابة يعرف أن كل واحد يتميز بشيء أول شيء انظر أنت إيش رغبتك في إيش وليس هناك رغبة أعظم من الدعوة إلى الله تعالى وليس هناك وظيفة كما قال ابن القيم يقول ابن القيم وليس هناك وظيفة أشرف يعني عمل أشرف من الوظيفة التي اختار الله تعالى لها أنبياءه الأنبياء لما عرض الله تعالى أن يشغلهم بشيء أشغلهم بالدعوة إلى الله تعالى لم يشغلوا كلهم بأمر الجهاد أو أمر العبادة التعبد، المحض، صوم وصلاة إنما شغلوا ب بأمر الدعوة إلى الله تعالى وتعلم العلم الأمر الثاني أن يكون عندك جرأة لأجل أنك تعمل الشيء يعني واحد قال أنا والله يودني أكون ملقي جيد طيب لا بد يكون عندك جرأة لأجل أنك تتكلم وأنك تعلق ال تعلق أذكر في إحدى المرات دخلت على طلابي في الكلية وكنت أشرح لهم حديث الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال الله وللرسولي ولكتابه ولي أمة المسلمين وعمتهم ثم قلت لهم يا شباب أعطوني آتاب النصيحة ولا واحد رفع إيده شعبة طلاب سنة ثاني وشعبة ثين كنظم كانوا سنين وربعين طالب ولا واحد رفع إيده طيب يا شباب أعطوني أي شيء يتعلق النصيحة أداب النصيحة شعر عن النصيحة قصة عن النصيحة نكتة عن النصيحة أي شيء عن النصيحة بس كده شعرك ولا واحد يده زعلت طلعت كشف الدرجات وطلعت القلم قلت شوفوا أنا بمشي على أسمعكم اللي ما يعطيني فائدة تتعلق بالنصيحة أبحث قدام اسمه ناقص خمسة أنا لسه ما اختبرت مختبر الشهري وقلت لكن لو تجيب لك تتبار الشهري 20 من 20 أعطيك 15 أحط لكم ناقص خمسة ثلاث وأحمل عيني والتفت عليه قال أنت كون النصيحة في السر وليست في العلم طيب حلو ليش ما تكلمت قلوا شوي هذا جواب صحيح ليش ما نطقت قال قادر كذا ما في همه ما عنده استعداد انه يقدم انه يعمل كل واحد يأثر انه يدلس. مثل ما تكون في برد تقول يا شباب الله من يقوم يا شباب يغسل مع نصحون كل واحد يتمنغط ما وديه يشتغل شباب طيب الله بس يرم مغرجة يلا يا شباب همتك واحد يحفر ونقل راح تبغى غيره يشتغل يا اخي وانت شو وجودك انت الامة شو وجودك في الدنيا كذا اكل وشرب ونوم بس قال طيب اللي بعده سلام قال أن يختصر في النصيحة ولا يطيل قلت طيب كلام كلامتي تشهد كلمت. كلمت ما في سبب لا يليسى قال ناسي توني أتذكرها لا ما في أي سبب لا لا لا لا كذا بس تخيل الجماعة واثنين واربعين واحد أمر على أثناءهم كلهم اثنين بس في الأخير هم اللي ما جاوبوا قال يا شيخ والله العظيم فلصت ما, ما بقى شيء اثنين واربعين أو أو أربعين نص أربعين فائدة ذكرت ذكرت حولها المشكلة ما في جرأة ما في جرنة والآن لو لو قيل للناس يا جماعة الإمام غاب زادكم الله خير نبغى واحد يقوم يلقي علينا الخطبة تلقى الناس الثلاثة دونهم ثلاثة أربعة هم إلا ما يكون كلهم متعلمون وكلهم يعرفون يمسكون الكتاب ويقرون لكن المسألة من يبدأ من يكون عنده الهمة هذه لئلا إن إن يتقدم بالناس في واحد قبل فترة صلى بالناس وهذه حقيقية صلب بثنين من زملائه امام يوم ركع ويناظر اللي وراه رجلين واجد جاوا نأثل وطلّوا وقام ينتفض قال سبع الله, الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد الله أكبر ويوم اسجده وينحش الرجال فعلا نحش وخلاهم تاجدين كل خوفا من انه يلتفت عقب الصلاة ونلقى قدامه ثلاثين ولا أربعين مصليين وراءه ما ما في جرأة عند الناس لا بد يكون عندك جرأة لذلك شوف الأحاديث ما رأى منكر منكرا فليغيره ما قال والله ان كان عندك جرأة خلك رجان وأنكر المنكر أخاف ما أخاف ما عندنا أخاف ما أخاف خلك بطل وعندك جرأة وأنكر هذا المنكر إنسان رأى مثلا غيبة في مكان عندي جرأة أتكلم وأنكر هذا هذه الغيبة إنسان فرقا علم بأي أمر بالأمور يحتاج إلى تكلم يحتاج إلى بيان يحتاج إلى نصيحة عنده جوعا أنه يقدم أما مسألة جماعة دائما الخور إن الإنسان دائما يؤثر السلامه والظل وغيره هذا لن تصنع لنا أمه إذا ما صار عند الواحد جرأة لن تصنع لنا أمه مع الأسف هذا الأمر الثاني أولا يكون عند الواحد رغضه أن يطلب العلم أن الشيء الثاني أن يكون عنده جرأة عندك رغبة في طلب العلم طيب يصير عندك جرعة تحضر دروس إنك تشتري كتب إنك تقرأ العام الثالث التخطيط تخطط طيب أنا عندي تريجادة أو أنا همتي إن شاء الله إني أحفظ القرآن طيب تحفظ القرآن يحتاج إنك تحط لك مخطط تحفظ خلال سنة ونصف معنى إني في كل شهر لابد أحفظ مثلا جزء ونصف مثلا خلال كل شهر أو أو أحفظي جزئين طيب معناه في كل يوم لابد أني أنتهي من صفحة ونصف من القرآن تضع لك مخطط تمشي عليه إنسان قال والله أنا ناوي في هذه الإجازة أني أنتهي من تفسير من كثير حط لك مخطط ما تكون مسألة بالبركة كل ما فضيت ولا ذاك اليوم سرحيت مبكر على الساعة 8 ونص ولا تفع وقمت مغط شو يجلت أوه أسري بقرة تفسير رح تاخذ التفسير وتقرأ لا حط لك مخطط أني يوميا لابد أنتهي من 10 صفحات 20 صفحة مخطط تستطيع إنك تضغط على نفسك وتمشي عليه. السبب كان يفعلون مثل ذلك. الإمام الطبري بن جرير المفسر المؤرخ المعروف قال مرة لطلابه أتنشطون في كتابة التاريخ؟ قالوا منذ متى؟ يعني نكتب تاريخ من؟ طبعا الطبري توفي عام 310. قال منذ أهدي من منذ بدء الخلق. إلى عهدنا اليوم من يعني بنكتب قصة آدم ونوح وصعيب ولوط وصالح منذ بدء الخلق إلى عصرنا اليوم قالوا في كم يعني بنكتب في كم قال في ثلاثين الف راقة تخطيط نكتب التاريخ أدري هذا التاريخ سيقصد مني كم في ثلاثين الف راقة قالوا هذا مما تفنى الأعمار دون إتمامه عادوين ثلاثين ألف بالمود قبل فقال طيب اختصره لكم. فاختصره في سبعة أعماق ورقه فلما انتهوا قال لهم أتنشطون في كتابة التفسير؟ قالوا في كم؟ قال في ثلاثين ألف فرقة أيضا تخييط. قالوا هذا مما تفن الأعمار دون إتمامه. فقال سبحان الله ماتت الهما ماتت الهما. قال ثم اختصر لهم اختصره لهم إلى سبعة آلاف أنت هل عندك مخطط الآن تمشي عليه؟ كم واحد يا جماعة هنا يود أن يحفظ القرآن؟ كلكم تودون تحفظون القرآن لكن السؤال من منكم عزم؟ وحط له مخطط أن يحفظ القرآن كلكم عندكم رغبة وكلكم عندكم جرأة وكلكم ترجون أن يكون القرآن شافع عن يوم القيامة وأن يلبس أبوك يوم القيامة تاجاني من, من ذهب وأن يكون الإنسان يقل أقرأ وارتقي كما كنت رسل في الدنيا وأن يكون من قال الله تعالى في بل هو آيات بينات في صدور الذين أوثوا العلم كلنا سمنا لكن من منا وضعناه مخطط صار عنده جرأ ومشى على هذا المخطط حتى انتهامل في الرياض في إحدى الدور أقبلت امرأة عمرها ستون سنة وسجلت في الدار الأخوات المشرفات على الدار لما رأوها فيه في مثل سنها يعني قالوا وعلي المرأة بتواصل لها سبوع سبعين وفي أمان الله عمرها ستون سنة فلما جاءت في الفصل وجلست قالت لها المدرسة اقرأي بس نشوف كيف قراءتك قالت والله ما قالوا كيف قالت كيف يعني نعلم القرآن قالت والله دبروا نفسكم يا أمي طيب خلاص انت ان شاء الله اح اسمعي القرآن في البيت قالت لا الا تم الا تحفظون القرآن التلقين صعب حقوا لها مدرسة فلقنها وصعب ان يجعلوها مع الأبصال وهي بهذا السن فدخلوها دورة لمحول الأمية تعلمها القراءة وتعلمت القراءة في سنين. ثم بعد ذلك دخلت في حفظ القرآن وبعد أربع سنوات حفظت القرآن كاملا عمرها 65 ستين سنة لكن همة. أنا أقولها لو نوزع همتها على أمة لوسعتهم. لكن تحتاج إذا الإنسان عنده رغبة. إحنا مشكلتنا دائما الواحد يقول يا أخي ليتني فعلت يا ليتني سويت لكن ما عنده ما عنده جرأة إن إن يخطط وإن يمشي. أذكر جلس مرة في مجلس. وكان هناك رجل كبير في السن هالكلام يمكن من عشر سنوات أو أو خ أو اثناعشر ثلاثتعشر سنة فجاء ذكر الشيخ بن باز رحمه الله في هذا المجلس فقال هذا الرجل الشايب قال الله المستعان بن باز كنت أنا وإياه نحضر عند الشيخ بن إبراهيم عام الثمانين للهجرة عام الثمانين للهجرة يعني فوق الأربعين ولا خمسين سنة فلما قال هذا الكلام والله لول احترامي له تقدير لشيبته ولا كان قلت له ليش ما صرت رجال مثل ابن باز وصلت في طلب عن حتى يكون عندنا سنين ابن باز ما هو واحد أما الآن نفعك للأمة بس ما تحرك محل أحذية في السوق بقاعد فيه تبي عال وين الهمة ليش ليش ما صرت عالم من العلماء هذه هي قضية الرابعة أول شيء الرغبة الثاني الجرأة، الثالث التخطيط، الرابع المواصلة. كثير من الناس لما تفتح درس علمي يحضر عندك ألف، لكن بعد مضي أشهر يبدأ هذا الألف يقل حتى ربما لا يتجاوز المئة ولا المئتين. كثير من الناس لما يبدأون في طلب علم، في تجارة، في في في, في كل شيء، في الأمور التي تحتاج إلى بذل تجد أن الأعداد التي تقدم كثيرة، لكن لا يتميز إلا القليلون فقط هم اللي عندهم قدرة على أن يتميزوا وأن يكونوا شيئا خذ أمثلة على أقوام صار لهم فعلا شيء من التأثير أحد الأخوة تعرفون أنتم الآن في بعض البلدان مثل أوكرانيا وبعض دول التحديد يكثر فيها العرب الذين يدرسون يدرسون طب وغير ذلك ف. واحد من الشباب راح يدرس في احدى الجامعات هناك على حسابه فدخل اللتي مجموعة من الطلبة المسلمين يدرسون قبله من سنتين ثلاث سنوات وجاء يوم يومين قال الشباب في مكان للصلاة قالوا نعم في مكان كذا للصلاة قالوا وين أخذوا من يده ونزلوا القبو في مستوداء وفي بعض العتش موضوع على جنب كذا وفارشي لهم في قالوا هذا الصلاة قالوا الآن قال لهم الآن هذا مكاننا اللي نصلي فيه المسلمون الآن عددهم في الجامعة فوق المئة والمئتين. كلكم تصلون في هذا المكان مع الناس. قالوا نعم. قال والله ما أصلي هنا دافع فلوس. وذهب إلى العميد الكلية. قال له احنا دفعنا فلوس واحنا عددنا كبير ونبغى كلنا مكان. قال طيب خلاص صلي مع أصحابك. قال لا أنا لا أصلي تحت الأرض. أنا أصلي فوق الأرض. أما أصلي هناك لا والله ما أصلي. فلم يزل به. بالعميد وجمع الطلاب العرب وكتبوا خطابات وسووا مظاهرات يعني عمل لهم دوشة في الجامعة حتى خصص لهم غرفة لأجل أن يصلوا فيها خصص غرفة لأجل أن يصلوا فيها قبل ثلاثة أسابيع كنت في نيوزيلندا وذهبت درست انجليز وكان معي أحد الإخوة هو في مدرسة وأنا في مدرسة فكنت أذهب إليه وأصل الظهر معه كان في ثلاث أربعة الشباب السعوديين ما كانوا يصلون يصلون في بيوتهم يجمعون الظاهر مع العصر فلما جئنا شجعناهم وصرنا ندخل أحد الفصول ونوخر الدروج لأنه كان أصلا بريك عندهم ونصلي فجاء يوم من الأيام واحد من درسين قال ترى ممنوع أن تصلون قلنا عندك نظام يمنع لا ما فيه أجلنا عند أم صحيح بس كذا ممنوع هم ننتفق على طول لا ما اللي ممنوع خلك جريء وبطل قلنا لنا عندك نظام طعم بنت فان سكت من هنا وعطيته بوكس قلت عندك نظام لا. ابتسمت وقلت شكران وكذا بس عندك نظام يمنع قال لا قلت يعني هذا رأيك الخاص هل ايه طيب اذا في نظام يمنع عطنا النظام ونحن نناقش ونشوف اما كذا ان ترى ان احنا ما نصلي احنا نرى ان احنا نصلي هذا رأيك الخاص احنا ما سوينا شيء احنا نحق الدرجين على جنب ونصلي بعد ما نخلص رجعها بس مرين الشهر على مثل هذا الحال مدير المدرسة نادى صاحبي قال له انا عندي فكرة جميلة احنا نبغى نخصص خرفة كاملة للصلاح ايش الاشياء المطلوبة فيها في نوع معين من الفرش. في لون معين للجدار هو ما يدري في اشي تبغون بس احنا ناويين نخصص مكان معين للصلاه فعلا انكم لابد كلكم مكان تصلوا فيه بنخصص لكم مكان تصلوا فيه وين يا جماعة لما يكون عندنا احنا هالجرأة هذه نستطيع استطيع ديننا لكن احنا مشكلتنا احيانا الواحد يكون ما عنده الهمه العاليه ويؤثر دائما السلامة وفكنا من المشاكل بلاش تتكلم معه بلاش وبالتالي تموت الأمة واحنا على مثل هذا الحال ايضا في في في تلك البلد نزلت مرة طالع من المدرسة ورايح لل لل تبيت لو تشوفوني بشنطتي وسندويشتي و... فشوفت مجموعة شباب سعوديين متجمعين في مركز للمدارس يجتمعون فيه عادة في مطاعم في مطاعم وكذا فالشباب يجون يتغدون جيت وسلمت عليهم التفت في كنيسة كبيرة جدا فكان في واحد شاب ومعه قسيسه وقسيس وما سك الانجيل وقاعد يقرأ بصوت عالي فطبة جيسوس. جيسوز يعني عيسى از وقال وشغال يخطب قلت للشباب شباب ليش ما رح نتكلم معهم الإسلام لابد تكون بطل وجهي قالوا يا شيخ طيب هذا يمكن ممنوع قلت لش ممنوع في أحد قالكم ممنوع قالوا لا قلت أنا أدري بليس يقولكم ممنوع لما هم ممنوع الآن هو أليس يتكلم لأجل الناس يأتوني ليه ويدعوهم إلى النصرانية قالوا بلى قل طيب يدعوني قال يا شيخ يمكن يصير لك مشكلة يمكن دائما الشيطان يعني مثل ما قال الله تعالى ليحزن الذين آملوا وليس بضارهم شيئا دائما يحاول انه يقعد من همتك قلت المهم انا بروح فروحهم معي الله حيكم ما بتروحون اجلسوا قال يا شيخ طيب انتبه لا قال سلمهم احد بروح معي قالوا لا بصراحة احنا واحد قلت انا مشغول والثاني بنقذ للباس والثالث المهم ذهبت إليه واقبلت له مبتسم وكده متلطف وقلت له Good Morning ما وطب وأغلق كتابه ونظر إليه وابتسم ورد علي قلت له أنت تقرأ من الإنجيل قال نعم قلت ما شاء الله أنا ودي أشوف الإنجيل من زمان ممكن أراه قال نعم وفرح يعني عراني الإنجيل قلت طيب أنت الآن تدعو ناس قال نعم قلت ادعني قلت ادعني ادعني النصراني يعلم لي وشي جو عاد الشباب السعودية فقال انك تحب المسيح قلت انا احب المسيح ما يحتاج اني ما احتاج تقول لي احبا انا احب المسيح اكثر من نفسي قال طيب وانك تعتقد ان المسيح ابن الله قلت يعني الله يحبكون عندها أولاد؟ قال نعم قلت يعني الله يحبكون عندها أولاد قال نعم طبعا القسيسة جامت وجدت وقتها القسيسة الثانية قلت طيب مدام الله يحب أن يكون عنده أولاد ليش ما عنده إلا ولد واحد ليش ما عنده عشر ولا عشرين ولد؟ قالặn قلت صح أن تقول الآن الله عنده ولد اسمه عيسى صح؟ قال نعم قلت مدام الله يحب ان يكون عنده اولاد ليش ما صار عند الله عشر اولاد ولا عشرين ولد وليش ما صار عنده ولد وقنت ايه كده بس ولد واحد وبس انا لو ما عندي الولد وانا احب ان اولاد دبرت نفسي تزوجت حد ما يصير عندي اولاد كثير قام ناظر القسيسة قام انت القصيص. القسيس قاموا القسيس قال I don't know قالت هي I think you know قال هو قلت طيب أنا بقر علي سأقرأ عليكم كلامين وعطوني إيش الفرق بينهما قالوا تفضل قلت اسمعوا قالوا طيب قلت أنتم هل سبق أن سمعتم كلاما عربيا قالوا لا هل سبق قرأتم شيئا عن الإسلام قالوا لا هل سبق تكلمتم مع عرب قالوا لا قلت زين هذا اللي أبغى اسمعوا الآن أبعطيكم كلام بالعربي جملتين وأعطوني إيش الفرق بينهما قالوا طيب. قلت الجملة الأولى دَكُرَ رَحْمَةَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَرَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي شِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا قلت هذا الكلام الأول قالوا طيب قلت خذوا الكلام الثاني قالوا نعم قلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم رجع إلى بيته وضيع المفتاح ثم طرق باب جاره ففتح له الباب رتلت القرآن؟ وجبت كلام من عندي ورتلت قلت اكتشفتم فرقا بين الكلامين قالت العجوز يخص قلت فهمت شيء قالت لا ما فهمت شيء قلت إذن كيف عرفت أن هناك فرقا مدى ما فهمت شيء كيف عرفت في فرق قالت قلبي فرق والله يا جماعة كذا طقت صدرها قالت ماي هارت قلبي قلت ايش اللي حصل في قلبك قلت ايجن تنو لكن الكلام الاول لما سمعته منك قلبي قام ينتفض معه والكلام الثاني عادي قلت طيب تتوقعين الكلام الاول ايش قالت الكلام الأول كلام الله يا الله العظيم هذا اللي حصل والشباب كانوا يصورون بال بالجوالات قالت الكلام الأول كلام الله هي ما قالت كلام الله قالت كلام البروفيس كلام النبي اللي جاء به من عند الله قالت كلام البروفيس قلت ما هو قالت كلام الله والكلام الثاني كلامك بعدين قالت يمكن قصيدة يمكن أغنية أنا ما أدري فكلانك الكلام الأول يختلف عن الكلام الثاني شفوا يا جماعة لن أتكلم عن تأثير القرآن لكن سأتكلم من الواحد يكون عنده جرأة لتقديم ما عنده جرأة في النقاش أحيانا بعض الناس يسأل واحد عن مثلا لماذا الإسلام مثلا أباح الرق لماذا الإسلام مثلا أباح تعدد الزوجات لماذا الإسلام حرم الربا لماذا الإسلام أباح تنقى الواحد منه يشعر بنوع أحيانا من أذل له وقاعد يجاوب قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى خليك بطل وانت تجاوب عندك جرأة يا أخي خلنا عندك أصول رغبة لأجل لك تدعو الناس للإسلام اللي يريد أن يكون هذا التأثير وهذه البصمة في الأمة لا بد يكون إنسان بطل إنسان جريب أما الإنسان الذي يؤثر دائما السلامة لن يكون له أي تأثير لذلك لو كان إنسان يريد أن يكون له تأثير في إصلاح ذات البيت لن يكون لك تغيير في إصلاح ذات بين إلا إذا كان عندك رغبة وجرأة وتخطيط ومواصلة وجرأة أنك تتصل على هذا وتتصل على هذا وتجمعهم وتراقشهم وهذه الجرأة لا تأتي أحياناً من البداية تأتي تأتي مع المراس أذكر أن مرأة مشلولة إمرأة كانت يعني لها جهود دعوية وصيبت في حادث وأصابها سيل نصي فلم تقعد في البيت أكثر تقعد في البيت من غير عمل قعدت في البيت لكن بعمل صار لها بصمة صارت هذه المرأة ما تسمع أن امرأة متخاصمة مع زوجها أو أن أم متخاصمة مع ابنتها أو أن مدرسة متخاصمة مع مدرسة أخرى أو مدرسة يعني أي امرأة عندها مشكلة تحاول أن تصل إلى رقم هاتفها. تنتقص عليها مرارا حتى تقنعها بالإصلاح والإصلاح مع زوجها أو مع أمها صار عندها إصلاح ذات البين صارت تجمع الملابس المستعملة عرف أن اللي عندها ملابس مستعملة من النساء تذهب بها إلى فنانا وتأثبها العربية هالكرسي المتحرك وتفتح الكراسين وتصنف الملابس وتجعل هذا للأطفال هذا يحتاج غسيله هذا يحتاج كوي وتبدأ ترسلها إلى بعض الفقرة في منازلهم بدأت بعض النساء تعطيها زكواتهم وصارت تنفق على عدد من الأسر من هالزكوات التي تصلها وهي امرأة مشلولة في بيتها ها لكن لكن عندها همة حقيقة ناطح السحاب إذا كان الإنسان عنده مثل هذه الهمة استطاع الصّطاعن يكون شيئا هنا بعض المقترحات ممكن الإخوة أن يعني أن يستفيدوا منها والأخوات أيضا منها أولا العناية بلوحات التوجيه التي في المساجد معن أسف كثير من المساجد فيها لوحات لا يعلق عليها أحيانا إلا علناش ليش ما تكتب خريف اليوم آداب شرعية أذكار أنا أجزم لو لو أنك فعلت مثل ذلك وستطعت انك تبحث وتنظر وتعلق مثلا هذا صار له تأثير العناية اذا كان الانسان له مثلا شبره في الانترنت وله مشاركات ان يكون مشاركات من خلالها في محاولة بث بعض الاداب الشرعية ان عن بعض الاشياء اهم شي ان تشعر انك يوميا كلما دخلت الانترنت انك وضعت لك بصمح انا عرف احد احد الاخوة جزال الله خير يجمع ايميلاك بقدر استطاعته ويرسل إليهم أشياء عن الإسلام وأشياء دعوية وأشياء ويقرؤونها الناس أشياء اللي يمنعك يا أخي كما أن الشركات ترسل دعايات إلى الإيميليات ما الذي يمنعك أنت انك يكون لك مثل هذا العناية برسائل الجوال أنا أعرف بعض الإخوة أيضا كل خميس الصباح معودني يصل منها رسالة ودائما هو يتعب فيها لدرجة أنها حيانا يجومع الأربعة بالليل يتصل عليه يقول يا أخي القول عبد الله بن مبارك الذي كان وكذا وين أجده مع أنني أعرف أنه مطالبه لكن لما بدأ كل, كل خميس يرسل رسالة جديدا إلى, إلى من في جوانه اهتم بطلب العلم بدأ يقرأ ويستفيد ممكن من خلال القراءة من كتاب في المسجد إذا كان مسجدكم الإمام ليس نشيطا تأتي ليه تقول له يا أخي الله خير أنا ودي أقرأ على الجماعة تفسير السعدي مثلا بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء كل سبت. تقول لي ما عندك جرأة أقول لك حاول يكون عندك جرأة ما أقدر اضغط على نفسك وعوذ نفسك لحد ما تقدر وتعال عند الإيمان قل أنا سأقرأ بين الأذان والإقامة اللي يريد يستمع سيحضر مبكراً اللي ما يبغى يستمع سيحضر مع الإقامة إيش المانع من هذا أهم شيء أنك تشعر أن أنك فعلت شيئاً لو الإنسان يجي معه أخذ ورقة وقدت فيها من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخاتم في الجنة وجاء عند دوابة المدرسة من داخل وعلقها بخط جميل كمبيوتر وعليها إطار جميل وجاء وعلقها يدخل هذه المدرسة مثلا يوميا ألف طالب تتوقع يقرأها من هؤلاء الألف طالب خمسمائة صرغا يعني كم سيطبق عن هالخمسمائة قل مئتين يطبقونها أنا, أنا أقل تقدير كم سينقلها إلى غيرة من هالمئتين سيخبر بها غيرة ربما أكثر من خمسين شخص ويكلك لك أجور عظيمة ببصمة بصمة يسيرة وضعتها إذا تأملت في الكفار وجدت أنهم يحاولون نضع بصمات دائما وفي دعوة المسلمين وفي تنصيرهم ليش ما يكوننا نحن مثل هذا أسأل الله تعالى أن يمتعني وياكم ما سمعنا حقيقة أيها هذه الكلمات يعني أرجو بها أن تحدث تغييرا في حياتنا صراحة أرجو بها يعني أنا سأكون سعيدا جدا لو واحد من الإخوة مثلا بعد سبعين ثلاثة أرسل لي رسالة وقال يا شيخ ترى أنا فعلا من تلك المحاضرة تأثرت وأصبح للبصمة الفلانية في الأمة وأسأل الله أني أواصل عليها تعل الله تعالى أن أيضا يجعل نحن يعني نتشجع يعني إذا رأينا مثل ذلك أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد ونجعلني وياكم باركين أينما كنا أشكر لكم رصاتكم زيكم الله خير والإحوال الكرام أيضا في هذا المخيم المبارك صلى الله على نبينا محمد الأخوة في المخيم عندهم رقم أنتم تعلمون رسائل الجوال التي تأتي بالاشتراك الشهري مثل التي تأتي من اسلام تودي وغيرها الأخوة في المخيم حقيقة يوم السبت إن شاء الله سيخرج لهم من الهاتف رقم جوال ترسل عليه رسال طبعا تعلمون أنتم أن قيمتها أظنى 11 ريال في الشهر أنها 13 ريال في الشهر يأتي لإخوة النصف وللهاتف ولل... يأخذ النصف يعني 6 ريال 6 ريال أوظني يأتي معيضا أقل من ذلك لأن في شركة أظن تنسق فلا أخذتكم جميعا حقيقة على الاشتراك معهم يعني إذا الحضور الآن مثلا ممكن يصل إلى 3000 أربعة آلاف لما الكل يكون وتجعل زوجتك تشترك ابنتك تشترك ابنك يشترك بعدد ما تستطيع من جوالات الأخوة سيستطيعون أن يغطوا تكاليف هذا المخيم يعني وصلت تكاليفهم الآن إلى خمسمائة ألف أو تزيد وكلها بالدين ما استطاعوا إلى الآن ما بعد دعمهم بعض التجار فأنتم أهل لذلك الذي سيشترك في هذا الرقم عبر جواله تعتبر منه إن شاء الله مساعدة في الدعوة لله وبصمها أيضا وايضا سيصل إليه فوائد متعددة ورسائل عن المخيم وفعالياته ونحو ذلك فأنا حقيقة أحثكم بزاكم الله خير على الاشتراك لعل الله تعالى أن يعني لا يحرمكم الأجر والتواب على ذلك بزاك الله خير بارك الله فيكم وشكر الله لكم وشكرا الله سبحانه جال ما, ما قلتموه في موازين حسناتكم إنه لذلك هو القادر وعليه. حقيقة جاءتني أسئلة أيها الأخوة وأنا سأسردها على الشيخ لكن على عجالة ليرى الشيخ ردة الفعل أو يقول هنا يا شيخ إن كان الطالب لديه همة وحماسة ولكن البيئة التي معه لا تساعده على أن يبرز أو أن يبرز مع المثبتين من الأصحاب في المدرسة أو الصديقة أو المعلم في التحفيز وأيضا آخر يقول يا شيخ إذا لم أقدم نتكلم عن هذا الكلام وآخر يقول لديه جرأة شديدة لكن انتمع الدنيا, الدنيا من الآن البصورات لكن كلها تمنطر الركام من النفايات فما ربكم نجاكم الله خير بسم الله الرحمن طبعا الإنسان يا جماعة من الطبيعي أن يكون يعني عنده ناس يثبتون من همته بلا شك وهؤلاء هم البطالون الذين إذا رأوا تصعد على الجبل حاولوا أن يتعلقوا بثوبق ويقعدوك معهم فنقول لا تلتفت إلى أمثال هؤلاء لا تلتفت إلى أمثال هؤلاء أن أنت وضع همتك في السحاب وحاول أن تخالط الناس الذين عندهم همم عالية لعل الله تعالى أن ينفعك بذلك ويرفعك وإنسان أيضا المرء بقرينة فالمرء على ديني الخليل فالينظر أحدكم من يخالق الله بالمخير هذا أحدهم يريد أن يترك بشمه في هذا المخيم ويذكر الأخوة بأن أيام الخميس والجمعة والسبت أيام البيض فيحث الأخوة على الصيام جزاه الله كل خير. نختتم بهذا التذكير أصلي الله سبحانه وتعالى يبارك وجوده. الجهود ونذكر يوم الجمعة بمحاضرة غد لفاضل الشيخ الدكتور عبد الله الضريري بعد المغرب وبعد العشاء للشيخ محمد النجد أصلي الله سبحانه وتعالى أن التوفيق وجزاك الله خير وجزاكم الشيخ وصلى الله وسلم على النبي نامه الله يحفظكم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم أنا أرى ودي أسلم عليكم كلكم بس عاد قالوا ممنوع والنظام وما أدري و... فخلوها سلام بالتحية الله يجزاكم خير ثبتنا وياكم.